الله تعالى اقسام الاحكام الشرعيه كمقسم الاحكام الشرعيه الى قسمين تقليديه وتخريبيه وضعيه تاسميه خمسه الواجب والمنذوب والمحرم والمكروه والمباح والواجب لوقا الساقط واللازم والصلاح ما أمر به الشارع الا وجب الانزال والصلاه الخمسة وخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحضب والمكروه والمباح وخرج بقولنا على وجه الالحزام المندوب والواجب يثاب فاعله مثالا ويستحق العقابه تاركه ويسمى فرضا وقريضه وحتما ولازما والمندوب لوقا المدح والصلاح ما أمر به الشارع لا على وجه الالزام كالواجب فخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح وخرج بقولنا لا على وجه الالزام الواجب والمندوب اذ صار انصاب فاعله امتقالا ولا يعاقب تاركه ويسمى سنه ومسنونا ومستحبا ونكلا طيب ثم قال اقسام الاحكام الشرعيه بجوانب الحكم الشرعي الاحسن لو قال اقسام لاحكام لانه قال احكام فعربب بالاحكام الشرعيه لذا لو قال اقسام الاحكام لكان افضل ليطابق ما قاله من قبل لكن على كل حال اقسام الاحكام الشرعيه دي قوانين الحكم ذات الشريعه انا اسمع تنقسم الاحكام الشرعيه الى قسمين تكليفيه ووضعيه هبه قالوا اسمع تنقسم الاحكام الشرعيه دي قوانين الحكم ذات الشريعه الى قسمين في ويسمى طلبيه ويسمى طلبيه هذو احكام تكليفيه بي زينيتو طلبيه يسمى طلبيه هذو حكم بي زينيتوا احكام الطلبيه لماذا لانها توجه الى المكلف ليعمل به لانها توجه الى المكلف ليعمل بها لانها قصوب ذو المكلف ذي الهكه وهو مكلف ليعمل بها الى ازفنيكا لما ذكيت الاكام الطلبيه ووضعيه ما حكم اما ذي نيت ووضعيه yusamma ikhbariya nusamma ikhbariya hizi hukumu pia zinaitwa al-aqam al-ikhbaria hukumu ya takabud yani allah subhanahu wa ta'ala mejalia kitu fulani mtu afanye basi hicho kitu kikiwa kimekusanya mashanti yake nguzo zake na sana yake hicho kitu kinakuwa kina sahihi kwao kuna visa wameviweka na kamtolea habari kwamba mtu atakayokuwa anafanya basi itakuwa uh, hivi vitu vinakuwa na sifa kadha. Thumma qala: Fa-taktīfiyatu khamsatu eh, ay au anwā'. fa khamsatu akṣāmin au anwā'. Hukm za taklīfiyyah نيتا تا تانو اما بيقولوا نيتا او اين تا <تصفيق> طيب الذي دل علينا ان الاحكام التكليفيه خمسه والاستقراء الذي دل علينا ان الاحكام التكليفيه خمسه هو الاستقراء الذي دل علينا كلشو كلشو تجولشا الذي دل علينا كلشو تجولشا ان الاحكام التكليفيه خمسه حكم التكليف لي 5 هو الاستقراء من الافكار يعني كفايت تتبوا فايت تتبوا وقو انغاليه ما تندوا لا يفني بناداه يوت ذيكاتكانا ايزو حكمه وسميه تكليفيه نسبة إلى التكليف وسميه تكليفيه نسبه الى التكليف نسبه الى التكليف وهو الخطاب بأمر أو نهي وهو الخطاب بأمر او نهي na tosema at-taklif ni kitaba iya kuamrisha kukataza ni kitaba kuamrisha au kukataza tay ثم قال الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح kuna wajibu kuna mando kuna muharram كُنَ مَكْرُوهٌ كُنَ مُبَاحٌ هو كمغضبزو تا طيب اكتب معي المباح ليس فيه تكليف المباح ليس فيه تكليف انما ادخل فيها انما ادخل فيها من باب المسامحه وتكميل القسمه انما ادخل فيها من باب المسامحه وتكميل القسمه المباح كيتو انبوتني المباح Hakuna taklifu ndani yake. Hakuna taklifu ndani yake kwa sababu mtu anakuwa napewa idhini baina ya kufanya au Kwa hiyo hakuna taklifu ndani yake. Inama ulkila fiha la hakika muba imeingizwa katika hizo uh, Hukumu hukmunde zikawa tangu kwa kuingizwa kwa ki muba min katika mlango wa kusamea wa takmili ya na kukamilisha kijawaba مؤلفا ما سما الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح والاصوليون والاصوليون يعبرون بالايجاب والاصوليون يعبرون بالايجاب والندب والتحريم والكراهه والاباحه والاصوليون يعبرون بالايجابي والنجبي والتحريم والكراهه والاباحه وتوصل وتوصول انا اصول فيك واو ونبكو ونظومليه هذي حكم خمسه عباره ambayo wanazovitumia adhibi ambao naitumia ni al-ijab badala ya al-wajib hapa leo sema al-mandub wao wanasema an-nadb hapa leo sema al-muharram wao wanasema at-tahrim hapa leo sema al-makruh wao wanasema al يا الاحكام فاصول ما كتبه كتاب الشرعي هل المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تغيير او بيع في تعريف في تعريفه وقت في تعريف لتعريف وقت وافتي هو انا اسمع كتاب الشرعي المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تغيير او ابدال فهو هو في في هو نسمي مكذا ما ا kila ambacho kinachojulishwa na kitabu sheria kila ambacho kinachojulishwa na kitabu sheria kwa hiyo kila ambacho kimejulishwa na kitabu sheria ni sahihi kwa kusema haya maneno kwa kusema al-wajib wal naa al-mufara'in duru yanduruna ila samatiqa ta ila wa sababu wapo wafikil wawaangalia matunda ya kitaba yanao wanaangalia dalili inajulisha dini sawa Wanaendelea na kile ambacho kinajulishwa na dalili, kile ambacho kinajulishwa na kitabu. Waqeemus sala. Bi aya inajulisha ni? nini? Inajulisha wajibu wa swala Kwa wao swala wanasema wajiba. Kwa kauli inasema waqeemus sala. Kwa hiyo ile sala yenyewe inayeswaliwa ile mtu anayeswali inakuwa ni wajiba kwa sababu gani? Kwa sababu Allah amesema waqeemus sala. Kwa wao wanaangalia ile swala ile iswaliwa wanaangalia vile vitendo vinavyofanyana mkallaf watu usiku wao wanasema kitabu shari kitabu ash-shari au kitabu ash-shari wanaangalia kitabu ash-sharia au kitabu wa mukallali wa sharia lkwa kwa sababu yanzuruna ila na sirfi toa sababu wao wanaangalia ile kitabu yenyewe wanaangalia ile kitabu yenyewe wanaangalia dalili yenyewe kwa hiyo aqimu salla wao hawaangali swala ifikie swaliwa wao wanaangalia aya yenyewe watu wa fikhi wao wanaangalia ile swala inayoswaliwa sieleweana kwa hiyo watu wa fikhi wao wanaangalia tamara watu wa usul wao wanaangalia zile zenyewe alfazhu wanaangalia maneno yenyewe ya shari maneno ya Allah kwa kwa watu wa usulu kuangalia yale maneno yenyewe ndio ndo maana wao wanasema al-ijab wal-nadb wal-tahrim wal-karaha wal-ibah wafatihi maadamu wao kwa sababu ya kitabu na wa wanasema al-wajib wal-mando wal هي تقسيم التقسيم يا ونج ketika ا what waili وذل على هذه لخمسه الفرضه والمكروه كراهه تحريمي وزاد الحنفيه على هذه الخمسه الفرضه والمكروهه قرانه تحريم وزاد الحنفيه نا ومزيدش حنفيه ومزيدش على هذه الخمسه جوه هذه بالجنوب متانه جوه هذه اينه خمس الفرض واو فرض ومزيدش فرض والمكروه قراهه تحريم فيا مزيدش مكروه قراهه تحريم وكرهه وحرام فايو و حنا فيها واو فتكون الاحكام عندهم mata kunu al-ahkam indah zinakuwa hukumu kwa wao yani al-hanafia fa takun al-ahkam indah zinakuwa hukumu kwa wao kattali kama ifwata kattali kama ifwata والمباح والفرق والواجب والمندوب والمباح نبي 4 طيب و المكروه كراهه تحريم والمكروه كراهه تحريم والمكروه كراهه تنزيه والمكروه كراهه تنزيه والمحرم وال محرم فايو واو اداه تكليفيه ومجاريها كلها نسق كنا الفرض hayakuna al-wajib فايو واو انا بين الفرض والواجب جمهور واو انا فرض ندو tafautisha ana pia wao na tofautisha anasema faradh ma thabata fil qur'an wal wajib ma thabata bi sunnah faradhi ile ambayo imithbiti kwa qur'an na wajib ile ambayo imithbiti kwa sunnah kwa hiyo wao لا ولا المقروه لكن كراهه تعريبه كنا مكروه لكن كراهه واكني هو حرام هل كنا المقروه كراهه تنزيه كنا مكروه كراهه ياكوeposha kitu kama mtu sipate madanda كنا المحرم طيب عندنا وعند الجمهور الاحكام التكليفيه خمسه حكم ذات كربي نكا فبدا بالواجب فقال فالواجب لغه الساقط واللازم ما الواجب لغه الساقط حينكممك الساقط حينكممك ومنه طولوه تعالى فاذا وجبت ذنوبها وامن قوله تعالى فاذا وجبت ذنوبها اي سقطت اوكي سقطت نا. ما تميز واجب يكون معناه يسقط نيقول لك الله سبحانه وتعالى فاذا وجبت ذنوبها اي سقطت pale ambapo mbavu za ngamie zitakavyokuwa zimeanguka kwa kufanywa annahr tu kufanywa annahr sio ngamie zinafanywa nahar sio ina kwa faida wajibu tunubu ha aitakatat kذلك واللازم kitu ambacho ni lazima wa minhu wajaba albay'u ay lazima wa minhu wajaba albay'u ay lazima imekuwa wajibu biashara ikiwa na maana imekuwa ni lazima thumma qala waslahan waslahan ma amra bihi alshari'u ala wajhi alilzami kaas-salawati alkhamsi ma ama rabbihi shar'u ala wajhi al-ilzami kas-salawati al-khamsi kile ambacho amekiamrisha ash wa muqaddiwash kwa sura ya ulazima kama ilivyokuwa swala ta tamal ilikuwa swala bihi sunna بوجه الالزام اي جاء الامر به من الكتاب والسنه بوجه الالزام وعدم التخيير اي ما جاء الامر به من الكتاب والسنه بوجه الالزام وعدم التخيير كلا ambos imekuja amri ya, ya kuamrisha hicho kitu kutoka kwenye kitabu na sunna kwa sura ya ulazima na Kuto kutokuhiarishwa na kutokuhiarishwa na baadhi ahli lemonakasema kwamba bora zaidi angesema ma talaba bihi shar'o kule kusema amara bihi shar' halakuli hali kisha jabi muhtarazati at-ta'rif فقال فترى بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح ينطق قولي تدلوا ما امر به الشارع كله اباخه ام كيامرش الشارع امري الله سبحانه وتعالى نتوك المحرم لماذا لان المحرم نهاه عن الشارع لان المحرم نهى عنه فالشارع بسبب كيد تحرام اشار واهم حرميشا وقالوا يسموا ما امر به الشارع لمتوك علم حرم لان المحرم نهى عنه الشارع, الشارع, الشارع, الشارع والمكروه كذلك نهى عنه الشارع كذلك كيد ما تحرم الشارع امكتا والمباح نقذ ذلك ان توكال مباح ان توكا المباح لماذا لأن المباح خير الشارع فيه لان المباح خير الشارع فيه بسبب كيتو امباك المباح الشارع او الخياريشا kwa hiyo kwa kusema amrabi ishare unatoka muharram unatoka makruh na inatoka mubah. umebaki nini? ha? umebaki nini? ha? almandub umebaki almandub. almandub unatoka wapi? hapo leo somo wa kharaja biqauli na ala wajhi lilizami. ينطوق المندوب لماذا لانه أمر به الشارع على وجه الأفضلية لا على وجه الالزام لانه أمر به الشارع على وجه الأفضلية لا على وجه الالزام لانه أمر به الشارع على وجه الافضليه لا على وجه الالزام بسبب مندوب امره الشارع kwa sura ya afdalia Kwa sura ya ubora na kwa sura ya kulazima sura ya ulazima thumma qala wal wajib yusabu fa'iluhu anapata thawabu mfanyaji wake anapewa thawabu mfanyaji wake imtithalan hapo leo useme imtithalan uktub bi niyati ataa kwa nia ya kuabudu anapewa mfanyaji wake kwa, kwa nia ya kuabudu wa yatahiqul iqaabu taarikuhu oktubu qasdan mutlaqan wa yatahiqul iqaabu la astahil ku'adhibiwa astahil adhab taarikuhu muwajjihati muwajjih wak qasdan mutlaqan hapo rosem wa yatahiqul iqaab wa ماذا نسمع ويستحق الايقاف لماذا لانه قد يعاقبه وقد يعفى عنه لانه قد يعاقب وقد يعفى عنه بسبب انت عليه واجب اناweza kadhibiwa naweza kuseme tano funga ni wajibu wa na zikana mtu asifunge kwa anaweza kuadhibiwa kwa kule kwa jingoai kufunga na anaweza anatsemwiwa ndio maana akasema wasyalliku la kaabu tariku akasema tumeongeza kasdan hapo wao sema kasdan li yakhruj taraka bila kasdi li yakhruja taraka bila kasdi ili atoke yule mwenye kuwacha wajibu bila kukusudia li mm -hmm. akhruj alladhi taraka bila kasdin ili atoke yule mwenye kuwacha wajibu bila kukusudia Kannaimi, kama vile mwenye kulala Kannaimi, kama vile mwenye kulala mwenye kulala anaweza atakapitiwa na wajibu Ilikuwa swala ya alfajiri hayi swali kwa wakati wake. akambonji Pa, kuja kusuka tayari jua limeshatomoza. Huu unaadhibiwi. Lakini nabii atakapoamka afanye? Aswali. Ule wajibu kwa kuswali swala ya alfajiri kwenye wakati wake, ameacha lakini hajaacha kwa nini? kama msudi kwa, kwa hapo nilivyosema kasidan ni neno ambalo lina mantiki ترك الواجب لكونه الواجب الكفائي ليخرج الذي ترك الواجب لكونه الواجب الكفائي اذا توقي يله amba yameacha wajibu kwa sababu ya kuwa huko wajibu kwa sababu ya kuwa hiyo wajibu ni faradhi kifaya ili atoke yule ambaye ameacha wajibu kwa sababu kuwa hiyo wajibu ni faradhu kifaya wa yusamma كتو واجب اينيتوا فرض واجب اينيتوا فرض بيها وفريضا اينيتوا فريضا بيها وحتما ناينيتوا حتم وحتما ناينيتوا حتم جمهور العلماء هذا عند جمهور العلماء بلا فرق هذا جمهور العلماء بلا فرق. جمهور العلماء بلا فرق بلا فرق بلا قطفوتيشا خلاف للحنفيه خلاف للحنفيه كينو من حنفيه كينو من حنفيه واو وان بين الفرائض waje kama duo mtangulia kusema anifana tayari ajisome hapa tutendelea wiki ijayo Allah.